فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقاسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبِهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين الى تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين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 وَأََّا إِ كَانَ مِنْ المُكَذّ بِينَ اللهَّم فَنُجُر حَممِ وَتَصْلَ تُجَحيِيم إِ هذا لَ حَقُّ لقين فَسَبِّح بِسمَِبّكَ العويم بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمَ الرحيم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 وَماَا لكُمْل تُم فِقُ فيِي سَبِ اللَّهِ وَلَِّهِ مراثُ السَّمواتِ وَالأَرض لاَا يَسْتَو مِن كُمن أَفَقَ مِنْ قَ فَتْحِ وَقَال أُلئِكَ أَعْوَمُ درَجَةً مِنْ الذيذينَ آمفَقُوا مِن بعدْدُ وَقَاَلُ وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألا كُم مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الذين كفروا مَا أَواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن وما نزل مِنَ الْحَقِّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الآمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخَرُونَ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثَرُونَ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 تَبَعُوهُ رَأْفَتًا وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَدَعُوها وَرَهْبَانِيَّةً يَتَدَعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِم إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْها حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ